لماذا؟ لأن الأثر النفسي سوف يؤثر على المنتج السلوكي هذا اللي هو الحكم وحتى ربما سبحان الله العظيم أحياناً يكون الامر واضح عندك لكن إذا اعتلت الحالة النفسية تخرج عن عن القار جلس. الصواب الذي تعرفه وإلا فإن الله سبحانه وتعالى لا يكلب نفساً إلا وسعها ولما كان الرسول صلى الله عليه وسلم أكمل الناس خلقا وخلقاً واكتمال الخلقة له له أثر في اكتمال الحالة النفسية فالرسول صلى الله عليه وسلم لما كان يمعي الكمال البشري مع ذلك استشكى بعض الصحابة كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه يكتب كل شيء مع الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له بعض مشيخة قريش ترمك الله قالوا يا ابن عمرو إنك تكتب عن رسول الله وسلم كل ما يقول وهو بشر شف الفطرة العربية يعني هذا أعظم مخلوق مع ذلك من عربية لم يرمزوه ترميز الفرس والروم إلى إخراجه من بشريته مع أن هذا هو العامة الناس يعني فقالوا إنه بشر يغضب ويرضى و... فلا تكتب عنه كل شيء فذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن مشخة من قريش يقولون كذا وكذا فقال اكتب والذي نفسي بيده ما خرج منه إلا حق يعني حالة استثنائية هنا. حالة استثنائية للرسول صلى الله عليه وسلم ثم كان يقول لأبي بكر وعمر إذا أتى أمر هما المستشارين الأولين عنده لا يستشير أحد قبل أبي بكر وعمر فقد ورد المسند أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهما اذهبا فاتفقا فإني لا أختلف عليكما وإذا اتفقت أنتوياه ما لن أخالفكم هذا طبعا في قضايا الدينية وشرعية وعلمية وإنما في القضايا الإدارية التي تدير بها الدولة كما حدث في باركة بادر ومكما في وحود وإلى آخره لماذا أبو بكر عمر لأنهم يملكون أقصى ما في إطارين النفسيين أقصى ما في الشدة في الحق وأقصى ما في اللين في الحق متوفر هنا فلن يخرج عنهم الاعتلال ما يخرج عن هذا الحد أو هذا الحد إلا حالة اعتلالية مرضية والحالة المرضية لا تنتج لك حق تنتج لك مرض فعمر يشتد في الحق حتى يصل إلى نهاية صلاحية الحق ثم لا يتجاوزها وأبو بكر يلين في الحق حتى يصل إلى أقصى حد ثم لا يتجاوزها فلا هذا يفرط في حق ولا هذا يفرط يفر يفر يفر في جدة لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم حي هو بطبيعته متزن وإن كان يميل إلى اللين كان يميل صلى الله عليه وسلم إلى اللين لكن اتزانه الخلقي والخلقي والفكري والعلمي جعل قراراته كلها تمشي في في في في في كمال البشر ثم وزاره ومستشاريه يملكون الاتزان العقلي والسلوكي والنفسي فإذا كان الأمر يحتاج إلى شدة فعمر موجود وإذا كان الأمر يحتاج إلى لين وإلى تروي فابو بكر موجود وهم كلهم في إطار التوازن والاعتدال هذا لا تجد في إدارة على وجه الأرض لا تجد هذا الاكتمال في إدارة على وجه الأرض بمثل الرسول صلى الله عليه وسلم طبعا حالة سدنائية هو التوازن الذي باله طيب لما مات الرسول صلى الله عليه وسلم تولى الخلافة أبو بكر وهو الهين الليين فماذا صار؟ ما الذي حصل؟ تحول هو نفسه أبو بكر تحول إلى أسد هصور صارم لا أقاتلنهم استمسك السيف بيدي لا أقاتلنهم لو أدت الذئاب جرت بأرجل أم هذا كل قراراته صارمة هناك سبحان الله العظيم المجتمعات عموما يعني إن كنت في دولة وإن كنت في مدرسة وإن كنت في عسكرية وإن كنت في إدارة مدنية هناك ثلاثة يعني أنواع من النفسيات التعامل معها ناس ما يجيبه إلا القوة والحزم وناس ما يجيبه إلا اللطف واللين وناس يحب إنه قيادته هذه تكون معتدلة تكون معتدلة عشان يعيش هو بأمان يريد أن يشعر بالأمان يعرف إنه عنده النوازع كلها موجودة. بس وده يشعر فيك ملجأ آمن هذه يعني طبيعة الناس وطبيعة النفوس فلما يجد لما تكون هذه الإدارة صارمة وقاسية الطبائع التي ما يجبها اللين تبدأ تخرج من تحت إدارته خلاص ما تقبل هذا الضغط القوي هذا والنوعيات التي ما تقبل القسوة تمشي معها تمشي معها والعكس كذلك القيادات والإدارات اللينة تمشي معها النفسيات التي تحب هذا النوع من التعامل لكن التي ما يجيبها إلا القوة تبدأ تتمرد عليها أبو بكر رضي الله عنه إذا النوعيات التي لا يأتي بها إلا القوة يرون حزمة واللي ما يجيبها إلا اللين يتذكرون تاريخه تاريخ لين ولطف وكذا فأيضا يشعرون بأمان لما مات أبو بكر رضي الله عنه وتولى عمر تاريخه حزم وحاضره لين ولطيف حتى يقولون في في ترجمته رضي الله عنه وكان كثير سرحان كثير ما يسرح عمر لكثرة المشاغل وجيوشة في في مشارق الأرض ومغاربها فكان يسرح كثيرا يعني فربما يكلم الواحد وما ينشر ما, ما انتبه له وربما يحدث حول الحدث ما انتبه له يقول كان ماشي مرة في طريق من طرق مدينه فكان مجموعه من صحابه يمشون خلفه يعني ينتظرون حتى يجلسون معه ما يدري عنهم عثمان وعلي وعبد الرحمن بن عوف والزبير وطلحه ومجموع من صحابه كبار الصحابه وبيبر الكعب قال فلما شعر في صوت خلفه التفت إليهم قال فجلس وكلهم على الأرض قال ما لكم؟ قال والله خفنا. هيبته و. قال ف يعني استغرب من هذا يعني هذا حال كبار الصحاب. قال سألتكم بالله هل هذا من ظلم ظلمتكم إياه؟ يعني أنا بالى من الدرجة تخابون مني. إنك تأمر ضريلك تجلس؟ قالوا لا والله. قال فزادني الله في قلوبكم هيبة وزادكم في قلبي رحمة. يقول الله قلبي متقطع من رحمة عليكم. وأنتم تقولون متقطع من هيبة بكيفه؟ يعني. كان عمر رضي الله عنه في خلافته في غاية اللطف والرفق واللين لكن عند أي تمرد يتذكرون أنه أنه إن صارم أنه عمر عشان كذا عبد الله بن سبع بن السوداء لما أتى من اليمن وأظهر الإسلام ترى في عائد عمر وحاول يضرب حاول ما فيه ما في مجال جميع الإطارات النفسية الموجودة من ضبطة حتى لما عزل خالد عزل خالد بن الوليد رضي الله عنهم جميعا عزله وهو في ذروة شوف يا أخي سبحان الله العظيم من اعتدال النفس هذا يعطيك قرارات معتدلة مشكلتنا ترانا نعيش في المجتمع السعودي حالات مرضية يعني لم أخذ يعني كنا نعيش حالات مرضية في البيت وفي المدرسة وفي حتى الرجل مرور وحتى يعني كل يتعامل معك بالقفل واضح من النتائج ايه واضح من النتائج فتجد شطوحي إلى شطوحي للتكفير يعني فيه, فيه فيه طفح مرضي، ما هو طفح اعتدالي، ما هو بمنتج اعتدالي، فا يعني سبحان الله العظيم، وها ليس خاص بنا لكن يقولون في فيها قبل عشر سنوات كلام ماذا؟ أن طفية الكهرباء في نيويورك عشر دقائق في نيويورك، فصارت رصدت الكاميرات الحرارية مليون حالة سرقة، ليش الناس مكبتة بالنظام؟ من كابيتة بالنظام ما في رقابة ذاتية كل شيء هناك بنعزل النظام. فقالوا لما ولع الكهرب مسكوا واحد واحشايب جاي يسرق وشايب كبير بس إنك تجبره أن يسرق أشياء ما يحتاجها يعني قطع إلكترونية ما يحتاجها قالوا طيب بنت ليش تأخذ هذه الأشياء ما تحتاجها قال ما حصلت لله يعني فرصة هذه لازم أسرق حتى ولو شيء ما أحتاجه هذه الحالات المرضية فخالد رضي الله عنه لما عزل في ذروة مجده العسكري في ذروة مجده العسكري. بعد إطاحة بمبراطورية الفرس في في عشرين معركة، عشرين معركة قادها قبل القادسية، حطم فيها شوكة الفرس، ثم أسقط مبراطورية الروم في معركة اليرموك بخطة تاريخية، وعندما عند نهاية المعركة يجي خطاب التكريم بالفصل. وترى ما هو زي الآن من رئيس هيد الركان إلى نابع رئيس هيد ولا من رئيس يعني قوة البرية إلى الجو لا من قائد إلى جندي ما فيها قائد يا جندي أصلا ما فيها تراتيب عسكرية فقبل كتاب عمر وحط على رأسه ودخل في الجيش فجاء واحد مثيري الشغب قال يا أبا سليمان ما مثلك يغمد قال انت سيف ما تنغمد قال فماذا تريد وش تبغى قال قل برأسك هكذا يعني أعلن نصين على أمير المؤمنين، قالوا تفعلون يعني تجملوني، قالي والله لا وجردنا لك فيها مئة ألف سيف، يقول علي يا رجال بس أنت بس، قال أما وابن الخطاب لا يكون والله فتنة، يقول ما دام عمر موجود والله ما تكون أي فتنة، يقول أخصي البعيد ما ت أصلاً عليك أنك تدحدث تدحذت في دولة الإسلام وقيادتها بهذا، ال... شوف هذا رجل هو الذي حطم مستقبل العسكري على قولتهم لكن. يعرف أن رجل هذا أنه مدير دولة وليس مدير مدرسة يدير دولة كاملة فعرف أبو سليمان رضي الله عنه حتى لما مات خالد كثر النياح في المدينة مات في حلب فجأ الناس عند عمر قالوا أدرك النساء المسلمين مناحة على خالد قال دعهن على مثل أبي سليمان فلتبكي البواكي ثم قال رحم الله أبا بكر كان أعلم بالرجال مني يقول والله ما فصلته إلا من أجل دين الناس، لأن الناس يعتقدوا بالخالد يقولون ما خالد جيش في خالد ما يهزم، فأردت أن أعرف الناس أن الله ينصرنا بدون خالد. أيقولة احماء العقيدة الناس. ثم قال رحم الله وأبا بكر كان أعلم بالرجال مني. يعني شوف اللي التجرد وشوف اللي الاعتدال في الرؤية، فعمر رضي الله عنه بقي على هذا على هذا الاتزان تمشي دولة الخلافة كما كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى آخر ساعة من حياة عمر. ما اختل الشيء ولا صار هناك تراجعات أبدا وإنما استمرار الفتوحات استمرار العدل استمرار كل شيء على على ما يرام لما مات عمر رضي الله عنه استشهد أتى عثمان رضي الله عنه وهو تولى وليس على وجه الأرض أفضل منه فلما تولى عثمان رضي الله عنه وكان سبحان الله العظيم عثمان ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم كل من بن عبد مناف كل من عائلة واحدة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 وسمح وواقع كذلك وواقعه كان لطيف وسمح ولا يرد شكوى ولا يرد على أحد فالنفسيات اللي ما يجيبها إلا الحزم ويجيبها إلا القوة ما استوعبت هذا السماحة وهذا الخلق وهذا اللي اللي ما تريد شيء يقمع هذا الشطح الذي عندهم فبقيت الخلافة في عهده خمس سنوات ماشي على أحسن ما يكون إليه أمينوا إليه أمينوا لما أمنوا أن الخليفة هذا سمح أنه لين وأنه أي بدت تخرج عندك الطفح السلوكي هذا لما مات عثمان رضي الله عنه نتيجة هؤلاء هؤلاء هم الذين اطاحوا بروحه رضي الله عنه تولى علي رضي الله عنه ماضي حازم واقعه حازم فهناك أيضا ناس من الناس الذين يحبون اللطف اللي ما استوعبوا هذا فخرجوا عنه فالاعتدال هذا الذي كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ثم في عهد بكر ثم في عهد عمر ثم بدأ الذين لا يستوعبون السماحة أو الحزم بدأوا يتسربون نقول الآن حتى الآن إلى عهدنا الآن أي طفح ذكري موجود أو أي طفح سلوكي موجود هو ناتج عن اعتلال نفسي, اعتلال نفسي ومن من, من ظاهر الاعتلال النفسي الجهل يعني الواحد لما يجهل شيء معين، أذكر واحد مرة قال لي، قال يا أخي هذا الحديث، أنت إش دراك إنه صحيح؟ نكرت على واحد قلت لا، قلت يا أخي صحيح مسلم، قال طيب كل ما في صحيح مسلم صح؟ ترى ارتقيت الحين أنا صرت محدد، قال طيب الحين إش دراك إن الحديث هذه كله صحيح؟ قلت بسيط هيدرس علم الحديث أربع خمس سنوات وسير تعرف كيف إنه صحيح ولا ضايق، شوف لما الحالة الجهل التي عنداه جعلته. ما أبغى أستجيب واحد يقول لنا هذا صحيح ولا ما هو صحيح أنا أبغى أطلع حكم من عندي خلاص أشطب على حديثة كل هذه خلاص وعلى باله صح. على باله ارتاح يعني على باله مثل ما قال الحجاج انتقد عليه أحد العلماء قال سألتك بالله كان الحجاج ما يلحن ما يحفظ له لحنة حتى يقولون ثلاثة لم يلحنوا فيه جد ولا فيه هزر الحجاج ابن يوسف وعبد المكبر مروان الحسن البصري فسأل لحني قال سألتك بالله هل لحنت مرة يعني سمعتني لحنت يعني قلت كلمة غلط قال نعم قال متى قالوا في كتاب الله لحنت في القرآن بعد قال لا ضير والله ما تسمعني ألحم بعد اليوم فأمر بنفسه إلى بلاد فارس وتوقع أنه بيعدل بنفسه قال لا سهل يا أسفر هذا عشان ما عاد هو بس اللي أدرك علي فبعض الناس يريد حلول من هذا النوعية بسهل أنك تشطب على العالم تشطب على الحديث تشطب على علم بالكامل يعني مثلاً علم العلوم العصرية هذه ما ما أدركها ما يستطيع إنه يواكب ال ال ولا هو أصلاً يعني التقليد التقليد لن ينفك عنها أحد من البشر أنت تروح عند الطبيب وأنت مثل الأم تماماً تشوف وإيش يقول لك وإيش تأخذ وتمشي إذا سألت يمكن تسأل عن اسم الدواء ولا فين تحصل فيه صيدلية ولا هذا أقصى ما عندك صغلا لا هذا حالنا معه لما يجيك مهندس لم... لكن في العلوم التي اللي... التي يقدر يتكلم فيها لا ما يسأله بسهولة ما يسأله بسهولة فإذا حس إنه وصل إلى طريق مسدود اعترل نفسيا ما هو متهي ما هو متهي نفسيا أنه إنه ممكن يجهل شيء بل يجهل أشياء وشو من اعتدال اعتداد واعتدال عمر رضي الله عنه لما تنكر على امرأة قال كل الناس أفق منك يا عمر كلها يعني عندها سهل أن امرأة تنكر عليه وتبين لحكم لا لا يعلمه فهذا سبب من أسباب أنه يكون جهل من الأسباب أيضا ردات الفعل ردات الفعل وأيضا نحن نعيش في مجتمعنا كثير من السلوكيات ردات الفعل على جميع الأصعب على جميع الأصعب والخاسر من حارب وخاصم بدينه أنا ممكن أختلف أنا وياك وممكن يعني يطغى واحد على الثاني لكن لا تجعل الطغيان على الدين لا تخاصم بدينك لا أجي إلى شيء تعظم من الدين وأعرف أنه إن عظيم ثم أبدأ أنال منه من أجل أغيظك. ها؟ من الصحابة مثلا أنا وياك متفقين على تعظيم الصحابة رأيك أنت متحمس للصحابة شوي هو أبغي غيظة. كنت رأي يا أخي معاوي في كلامين ترى على ابن أبي طالب يعني أنا ما أنا مقتنع بهذا الكلام لكن أبغى أغيضك في بعد فترة يتشبع الإنسان بالفكرة هذه ويبدأ يدافع عنها ويبدأ يصدق كلام الذي قاله من قبل قاله قبل ظنون قاله قبل مخاصمة فلما يتقمص الباطل بل بعضهم يجادل بالباطل من أجل يستثير ما عندك من كلام ولا يقول أنا ماني مقتنع بس إن هذا سمعت كلام أنا ب بأ... أنا بتكلم ك فقط ك... أنت تمثلهم مرة الأولى والثانية والثالثة لكن الباطل له تعلق بالقلب وشبهات لها تعلق بالقلب حتى تورثك مرض حتى تورثك مرض والإنسان المعتدل الذي يعرف قدر نفسه قدر نفسه يعني مهما كنت مهما كنت في حدود تنتهي إليها ومن ضمن الأشياء التي تنتهي لها الحقل يعني الآن لو قلت لك هذا الجوال تراه تقول يراه صح ولا لا لو أخرت عن 500 متر 600 متر كيلو يعني سوف يعني اللي نظرة 6 على 6 سوف يصل إلى نقطة لا لا يراه لا يراه هل لما كونه لا يراه هل عدم من عدم لكن انتهت قدرتك في الرؤية والصوت كذلك سواء سمعك أو إبلاغك بصوتك أنا ببلغ صوتي لي في آخر المجلس لكن بعده بعشر مئتر عشرين متر ثلاثي متر, متر يوصل لمكان ينتهي العقل قوة من القوة كذلك لكن مشكلة في زمن الآن سار فيه تقديس للعقل أكثر مما خلقه الله له فلو جيت عند واحد وقلت والله يا أخي أنا أتحدى كذا كنت ذكي وش في جيبي أذكى واحد الدنيا لا يعلم لأن هذا ليس مجال للعقل مثل ما تقول لو كنت نظرك على ستة, على ستة ناظر وش في جيبي هذا لا يمكن فصار الآن تشوف في الإعلام تشوف المواقع الإلكترونية شوف ياخي هذا بالعقل ياخي يا هذا بالعقل ما في شيء اسمه بالعقل اللي بالعقل لا يختلف في العقلة اللي بالعقل إن النار محرقة هذا لا يختلف في العقلة إن العدل مطلوب هذا لا يختلف في العقلة كافر ومسلم القضايا العقلية محدودها أصلاً وإنما القضايا التي يسمونها عقليا إنما وعقل انا وعقلك أنت هي عقل لا ماهو ما هو بناء على الهوى بناء على معتقداتنا العقلية كيف أفكر أنا وبناء على معلوماتي أنت أخرج بالنتيجة عقلية من عقلي أنا لكن لا أسميها عقلية مطلق العقل المطلق هو الذي لا يختلف فيه الناس لا يختلف فيه الناس فإذا واحد يريد أنه يخرج بقناعاته وما توصل إليه على أنها نتائج عقلية هذا حال نفسي مرضية ليش ما عنده استعداد أنه يستوعب أن غيره يقول وهو يقول هل أنت قلوه أنا أقول ل tumblr لما سألوا الامام أبو حنيف رحمه الله قال هذا الذي تقوله واحد قال, قال يا امام أ يقرر مسألة فقهية بكل قوة كان أبو حنيف رحمه الله إذا تكلم مسألة فقهية يعني يأتي فيها بالعجب فلما أنت قال يا امام هذا الذي تقوله هو الحق الذي لا رأي فيه قال ما يدريك لعل الباطل الذي لا رأي فيه إنما أنا أقول ما أراه حقا وهو يحتمل الخطأ ما أسمع لما يقول الناس وأرى خطاً وهو يحتمل الصواب. شوف الإعتدال هذا الآن يعني أذكروا واحد من الشباب يقول لي يعني خصوصاً ترى مع السن والتحديث المعلوماتي تعتدل عندك الرؤية. فممكن أشياء تذكرونها جميعاً كنت تحمس لها وأنت شاب تجد الآن أنها سارت يعني من أقل أقل شيء أنها سارت عندك من فضول الاهتمامات يعني فيقول لي واحد يقول والله كنا في الثانوي كان نقاش علمي وأيام ما طلعت رسالة الشيخ الألباني رحمه الله. فقول كان يصير خلاف ونقاشات مسائل المسائل قال من ضمنها النزول على يدين أو الركبتين في الصلاة. يقول وعتد النقاش فيها حتى ندعو المباهلة. يقول يلا انتبه لأن وياك في هل السنة النزول على الركبتين والنزول على يدين. مباهلة العني وألعنك عشان أيهما سنة. طيب هذه مسألة بقية أصلاً وأنت مقلد فيها أصلاً. المقلد الألباني وهذا المقلد منبعزين. ما ما عندك جديد أصلاً يعني. فالحماس أحيانًا يكون سببه السن سبب السن لكن لما يستصحب هذا ولا يسوي للتحديد يقولون علماء التربية يقول غير قناعاتك قبل ثلاثين ما أدري بقي قبل ثلاثين ولا كلنا كله قبل كله قبل ثلاثين من من فوق <تصفيق> يقول غير قناعاتك قبل الثلاثين أسهل لك فإن بعد الثلاثين لخمسة وثلاثين صعب ومن ثلاثين خمسة وثلاثين لأربعين نادر وبعد الأربعين مستحيل يقتنع بعد الأربعين يقتنع بس يغير سلوكي ما يستطيع يقول صاح وكلا ممكن يغير مرة مرتين ثم يرجع إلى إلا بنوع من المجاهدة كبير بنوع من المجاهدة كبير أنا أريد يا أخوان أن بقي عندي عشر دقائق أريد أن أذكر مثال مثال على الحالتين التي يعني ممكن تمثل وحده اتزان واعتدال ومثل وحده يعني شيخ الاسلام تيمي رحمه الله ذكر الشيخ بكر ابو زيد في مدخله على مجموعة الشيخ, الشيخ الاسلام قال أني احصيت له في ترجمته 12 مرة سجن سجن 12 مرة وش سجن عشانه رجل مجاهد عالم باذل زاهد لا يريد من الدنيا شيء لم ينافس على منصب كلها من أجل قول كلمة الحق ثم لما في آخر سجنه اللي مات فيها مات في السجن مات في السجن يقول اللهم إني أشهدك أن كل من آذاني فهو في حل والله ما تخرج الله من نفس معتدلة معتدلة نفس يعني سبحان الله العظيم الذي تشبع بالوحي تجد الله عن الآن عمره 67 سنة شايب ويسجنون سنتين ونصف حتى يموت في أخرها ويقول اللهم إني يجعل كل من آذاني في حل إلا من آذى الله فإن الله يقتصد نفسه يقول اللي حقها أذية على الله أنا ما بس شيء حق لي يوم كان في مصر اعتقل من من واستدعي من الشام وجلس في مصر سبع سنوات تحت لقامة الجبرية وخرجوا سجن وخرج وسجن وخرج يعني المهم أنه لم يخرجوا مصر سبع سنوات من سبع مئة وخمسة إلى سبع مئة يوم الأيام كان ماشي في الطريق فاعترضه واحد من يعني كبار الصوفية قال له علاء الدين البخاري فسحب بعمامته ونادى الناس يعني الاتباع دوله وضربوا الشيخ وسحبوه ومرمطوه فسمعت باع وكان الناس تحبه فجوا الناس وقد دخل الشيخ الجامع دخلوا الناس الجامع وسكروا عليه الجامع فالشيخ جد قال اسو عد الملابسه فقالوا والله لنقتصنا لك والله لنقتلنا من فعل بك ذلك قال فإني لا اذنكم قالوا لا تأذن حتى لو ما سمعت قال اصبروا هذا الحق الذي صار إما أن يكون لي أو لكم أو لله فإن كان لكم فلا تستاذنوني لش تستاذنوني خلاص روحوا خذوا حقكم وإن كان لي فإني قد عفوت عن حقي وإن كان لله فإن الله يأخذ حقه عند تأخذ حق لله قالوا يا شيخ لكن ما هذا قال أنا أقول لكم هذا هذا كلامي يعني تخيل تخيلنا بيجيك بس كف حن أكثرنا تدينا وورعا وقيام الليل وكذا بس بيجيك والله تنسى جميع الـ الـ القيمة التي عندك والنصوص التي حفظتها وهذا يسحبون بإعمامة في الشارع وهذا لماذا لأنها راه خصومة على الدين حتى يقول للجهمية يقول أنا لو أقول بقولكم هذا كفرت قال فأنت تكفرنا قال لا والله عذركم بجالكم ما أنت أنا ما, ما كفركم لأن ترى بعض الشباب يعني نفس التكفير ترى يشفي النفسية المعلولة لما يكون نفسية غير, غير معتدلة غير طبيعية فأنت مرتد أنت كافر أنت وقعت في ردة أنت... هذا من نواقض الإسلام فالإستسلالة هذه يشبع بها نفسه عشان كذا رحمة الله سلم قال من كتم غيظه وهو يستطيع أنفذه لو شاء ينفذه أنفذه ناداه الله يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء ليش لأنك يقول ابن عمر رضي الله عنه يقول لما أتى معاوية إلى المدينة فخطب معاوية وكان أحلم العرض حليم لكن مرة هذه جمع بعض الاهل مدينة وقال شوف أنا بخطب اليوم خطبه يريد أن يأخذ البيعة ليزيد بس لا أحد يخالفني فوالله إذا أنسى ينحيل أن مي كله يقول اليوم ما في مكان الحلم ما في مجال الحلم ليش لأنني أعرف لو واحد تكلم بتصير فتنة ثم قام فقال كلمة أقاطع عبد الله بن عمر فقال ما لا أحدهم ينازعنا هذا الأمر فإن فإنني أحق به من هو من أبيه قال ابن عمر فحللت حبوتي وكان ابن عمر من فرسان الصحابة فأردت أن أقوم أقول حق بهذا منك ومن أبيك من قاتلك أنت وأباك على الإسلام قاتلتك أنا وأبو يعتدخلناك في الإسلام تقول أنت حقبه قال ثم إيش؟ قال ثم تذكرت ما سيراق من دماء وتذكرت ما عد الله يوم قيامه لمن كتم غيره قال فأرجعت حبوتي ما أخايف على نفسه ولا أخايف من معاوية فسيقول سير فتنة يراق فيها دماء وأتحملها أنا في دمتي يقول تركتها تركتها لله سبحانه وتعالى. معاوية نفسه رضي الله عنه كان من أكثر الناس اعتدادا وعتدالا خلقيا وخلوقيا. ما تهزه ال الجبال. فابن الزبير رضي الله عنه كان جاره في مزرعتين في المدينة. معاوية عنده مزرعة في المدينة وابن الزبير عنده مزرعة. فما يعني قصة مشهورة تعرفونها؟ لما تعدى عمال معاوية على عمال ابن زبير كتب رسالة شديدة لهجة من عبد الله بن حواري النبي صلى الله عليه وسلم إلى معاوية ابن صفية آكبرت الأكباد يعني شف الحرب من أول الرسالة أما بعد فقد اعتدى عمالك على عمالي فإن لم تكفهم وإلا سترى إنما أطنع يعني واحد من رعي يعني مش بتسوي الخليفة يعني فلما أتت الرسالة أعطاه يزيد فقال ما ترى قال أرى أن ترسل له جيش أول عنده وآخر عندك قال بيأس والله ما رأ ثم أخذ ورقة وكتب من معاوية بن أبي سفيان إلى ابن حواري النبي صلى الله عليه وسلم أما بعد فقد سأني ما سأك وما لي فداء لك ولذاك فإذا أتذكر كتاب كتابي هذا فضمة مالي إلى ماء بستان بستانك وعمالي إلى عمالك شوف هذه سببت ردة فعل عند ابن الزبير وإيش كتب قال لا عدمنا عقلا أبلغك هذه المنزلة يقول والله عشان ما عدبك هذا هذا هذا العقل وهذا الحلم وهذا يستطيع إن هي في خليفة لكن لما تكون معتدٍ سبحان الله العظيم حتى في بيتك بل والله يا أخوان إني أدخل على الطلاب الله وأنا يعني زعلان وإني أجد آثار هذا في وجهه وإني أدخل أحيانًا وأضحك ولا مبتزم وإني أجد هذا آثار في نفوسهم وكذلك على عائلتك وكذلك على زملائك يعني لما تجد تدخل الدوام ولا لا وأنت مكشر بالنسباب خارج يا ما هو من سبب اللي قدامك هذا على طول هذا ترسل له رسالة سلبية ورسالة يعني من أجل ذلك وابتسامتك في وجه أخيك صدقة صدقة لأنك ربما والله ربما تعدل عنده المزاج اليوم كله يعني تواجه واحد صباح وتسلم عليه وتبتسم له وكذا وتصبح عليه بالخير يجلس مع تد المزاج اليوم كله بسبب سلامك خاصة إذا كنت أنت تعني له شيئا كنت يعني له شيئا مهم عنده يعني فمثل هذه يعني الذي يبتلى بمرض الذي يبتلى بسجن الذي بتلعب بفقر، الذي هذا ابتلاء، هذا ابتلاء. لكن مشكلة أننا دائما نحصر الصبر في الأمراض والكوارث. ال... يعني ما نعتقد أحيانا في كثير من سلوكياتنا أن الابن العاق من البلاء، أن الزوجة العاصية من البلاء، أن أبو زوجتك اللي مكرهك بزوجتك أنها من البلاء، أن أبوك من البلاء، أن أمك من البلاء. هذه كلها أنواع من البلاء. إذا استطعت أنك تحافظ على اعتدالك النفسي استطعت أنك تمشي حياتك بأقل قدر من السلبيات بأقل قدر من, من الضحايا لأن ربما يكون لك ضحايا أنت ربما أولادك ضحايا يعني كثير من من نعرفهم أولادها ضحايا له وتجد أنهم الآن يعني مع الانفتاح الأكتروني الآن الموجود الآن ما صار فيه القفل القديم هذا خلاص انكسر من المسجد للبيت للمدرسة ولا يكتم أنفاسك ما يجد الروح خلاص ما في مجال يقدر ألا ما يقدر واللي يتوقع أنه باقي يستطيع إلى الان هذا واهم البعضهم بعدي ولدي وإن شاء الله جنبي هنا طال عمرك وجالس ناظر مقاطع في نيوزلندا خلاص راحة إذا ما عنده ربي فيه الرقابة الذاتية وخوفة من الله وتعظيم الله في قلبه وتعظيم الحدود الله وتعطيه قيم, تعطيه قيم ولا خلاص الآن الدنيا مفتوحة على مسرعية أنت وحدك في غربتك ما يعلم بك إلا الله أعلمك إلا الله تستطيع إنك تشوف ما شئت بل الآن نشوف لازم نعيش حالة مرضية الآن لما تفتح على تويتر ولا على الساحات تكون قبل الساحات اللي يأخذ راحته في السب والشتم واللعن منهم المعرفات مجهولة اسم مستعار <تصفيق> يحط اسم مستعار هو ربما واحد مشهور أحيانا أحيانا أستاذ جامعة بس إنه يعطل ثم يتكلم كلام شوارع ليش عنده حالة نفسية ودهي وده يطلع ما في نفسه يحسنه من زمان ما سب ولا لعن ولا شتم ما يقدر فلان بفلان كيف يسبه فالمعرفات المجولة هذه جهت راحة نفسية ارتاح نفسيا اي لين خلاص يعني أيوة احيانا تكون حالة مرضية ما عاد لها علاج اللي يواصل وانا في الشغل الشغلة ثم يأوب إلى رشد ويأوب إلى عقلها ثم يبدأ يعدل بل والله بعضهم له معرفين معرفة اسمها الحقيقي وتشوف القيام وتشوف الكلام والله انا اعرف واحد يتكلم في اسمه الصريح بببب بمثالية يعني تقول سبحان الذي أعطى هذا الرجل ويتكلم في في في معرفة المجهول هذا وما يدري أحد بكلام والله لو طبق عليه بس كلامه الثاني تخرجه من دائرة الإنسانية يعني معانا لرجل واحد رجل واحد ورجل ربما يكون يعني من المشاهير أو من يعني على الأقل في في محيطة يعني من أعظم ما يعين أخته بهذا من أعظم ما يعينك على الاستمرار في الاعتدال أن تتمثل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما أتته كان في بيت عائشة وكانت عائشة أجمل النساء رضي الله عنها وأحبه إليها لكن كان طبخها مشواربود يعني ما هي يخبير طبخ خبير الطبخ, الطبخ صوفية تطبخ طبخ يعني على مستوى فكان صوفية ترسل طبخها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في في بطن الزعي فمشوا هاللي قبل عايشة بس عايشة ما مشتها فلما أدى الجارية بقصعة فيها تريد وطعام قالت هذه من عند صفية فاضربت هالقصعة فكسرتها ونثرت الطعام تخيل هذه موقف أمامك لا تدري الكف يصل قبل ولا القصع إلى الأرض أتوقع يعني فرسوله يبتسم ابتسم وقال غارت أمكم شوف عارف الدافع النفسي حرف ده هذا حالة نفسي هي طبيعية يعني قال غارتهم مك غارتهم مك وشو سوى ما قال غارتهم مك انتهينا لا غرمها جاء أخذ قصعة عاشه وطعامه وقال طع ثريد قصعة من قصعة وطعام لطعام ورجعها إلى صفيه رضي الله عنها فتخيل من هذه المواقف ذمة تألفها لأن بعض أحيان نقرأ حين ولا ن ولا نستشعر ترى القراءة شيء والاستشعار شيء آخر وأنت تعجب لما يكون واحد دكتور في قسم السنة النبوية وشرس الأخلاق طيب يخلط في السنة إيه هو يقراها فالسنة ما يستشعرها ما يتمثلها مو بس ما طبقها وأنت تقرأ الموقف هذا لو طيب لو صار لي استشعر تطبق تحاول تنزل على نفسك طيب لو صار لي هذا الموقف طيب هذا العرابي اللي جاء وجذب الرسول حتى أثرت البرد النجراني هذا أثر في رقبته حمرت رقبته من شدة الجذب <تصفيق> قال عظيم ما لألمالك وما لألمال لأ أبوك لأ لأ لأ لأ لأ يعني شيء استفزازي أول شيء سواره نسلمه شو؟ تبسم لا قال فاتبسم ليش؟ عشان يهدي هذا لأن امتسام ترى تمتص يعني إذا حدثني والد العمي شرس أخلاق وعنيف وجري وشجاع يعني مقدام يقول مرة هو الآن كبير الآن في الستين يقول أول ما تخرجت كنت ملازم أو نقيب قال وما أشوف الناس شيء قال فجاء واحد اثنين شباب قال للزوني أو واحد وهم عائلته معه وكذا قال للزوني قال من السيارة فيه نوع من ال الخطأ قالوا ووقفهم هم وأوقفون قالوا عندي مسدسين في في الدرس قالوا أسحب واحد قال قال حظي إنه وقف قدامي ما وقف رأي قال نزل من السيارة وهو مبتسم قال كأنه كب عليه مويه شو بزت مجرد قالوا نزل ترك ال وينز قالوا جاء بتسامع وكذا فشيب ابتزام فكث فتي الأزمة كانت بتحصل بينهم يمكن روسوا يروح فيها نفوس نعم قتل فهذا رضي سلم أول تصرف سواه مع هذا يعني الموقف الذي الصحابة ما تحملوه يعني سلوا له السوء لا لا لا خلوا أنا أعرف كيف أتعامل أخذه وأعطيه الآخر الحديث الذي تعرفونه على كل حال أنا يعني محرج إني والله أتحدث معكم بهذه الأشياء التي تعرفونها لكن زاك الله خير خصمه من اللي راحت هذا والله عالم صلى الله وسلم على نبينا محمد ازاك الله خير الله الشيخنا عنده في العقيدة هو اللي عنده سيلة تفضل عنده الشيخ حمود